ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ هُؤلَّاَكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الظَّلَالَ تَبِلَ الْهُدَى ثَمَّ رَبِحَتْ تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم, وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصييب من السماء فيه ظلمات ورعد وذرقو يجعلون يجعلون أصابعهم في أهذالهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختطف أبصارهم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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً، ثم استوى، ثم استوى إلى السماء، فسواؤهن سبع سماءات، وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إنني جاعل في الأرض خليفة.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 فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ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 وقل يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكلاء وكلاء منها عرضا حيث شئت ما ولا تقربا عبيه الشجرة فتكونا فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل له بطو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرو ومتعون إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل هبطوا منها جميعا فإنما يأتي أن لكم من هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 يا بني إسرائيل اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا آلَفَ رَعْوَنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 ثمّ بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظلّ الله عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 ويقتلونا النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوتي وذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك.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 فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا, وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول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 فَقُلْ أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِيِّ اللَّهُ الْمَوْتَاءُ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ وَإِنَّهُ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَنَزَّلَ بِهِ وَافِرًا عَنَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَقْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَالَتْ إِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا يقدّشونهم بما فتح الله عليهم ليحجوكم ليحجوكم به عند ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا ليشتروا به ثمن قليل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 أم تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ بل من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانه وذِي الخُرْبَى وذِي الخُرْبَى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم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 وأتينا ريسا من ريم البيانات وأيدها بروح القدس أثقل ما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم مستكبرون ففريق ففريق كذبوا وفريق تقتلون وقالوا ظلمنا عرف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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تخذتم العجل من بعده ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 ولا تجدنهم أحراص الناس على حياة ومن الذين أشرت يود أحدهم لو يعمر لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحيه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدو للجبريل فإن له نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسوله وجبيريل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 لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّارا حسدا كفّارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا وصفحوا حتى يأتي الله بأمره إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ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 بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بليع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما, فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى, حتى تتبع ملتهم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 وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يرغب عن التي إذا راهى ما إلا من س نفسه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 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكُمْ دِينًا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْطُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَنَا لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قالوا نعبد إلله وإله آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إلها وحده إلها وحده ونحن له مسلمون تلك أمم قد خلت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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي موسى وعيسى وما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 وهو السميع العليم صبعة الله وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْعَتَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُل أَتُحَاجُّنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسبع كانوا كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله؟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 إِنَّ اللَّهَ مِنَ النَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون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 Walaini tabatahwaahum min baghd ma jaka min al ilm. Walaini tabatahwaahum min baghd ma jaka min al ilm. Inna kaidzal min al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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا, لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم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 وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا, قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولائك هم المهتدون ان الصف والمروه من شعائر الله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 من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم وأنت تواب الرحيم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 لا إله إلا الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا, فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف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 والذين آمنوا أشد حب لله ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا, قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً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 واذا سالك عبادي عني فاني قريب فاني غريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 Famastaysar min al-hadi, famanlam yajid fasyam thalathat ayam fil haji, wasebhat inza raja' tum, tilmk aisharat kamila, zalk limanlam yakin ahluhu hadir al-masjid al-haram, اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومة فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله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 يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه متبعوه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 ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله فان الله شديد العقاب زوينه للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا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 والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم Mastethum al-ba'asah wa al-zurrah, uzul-zilu hatta hatta yqool al-rasul wal-ladzina amanu ma'hu meta nassur يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين، فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبنسبيل. وما تفعلوا من خير فان الله به عليم كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ Allah Ya'lam, wa antum la ta'lamun. Yasalun k'Al-Shahr al-Haram qitali fihi. Qul qitali fihi kabir. Wasadun an sabilillahi wa kufur bihi al-Masjid al-Haram.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 قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يوفقون قل العفو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 وَبَشِّرِ المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لِأَيْمَانِكُمْ أن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ ولكن يؤاخذكم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 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ أَعْرَاضُ إِصْلَاحَهُ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْتَلَاقُ مَرْوَءَةٌ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 فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ يَتَرَاجَعَ إِنْ ظَنَّا إِنْ ظَنَّا أَيْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا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 وَإِنَّ رَتْطَمَ أَن تَسْتَرْضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ لَا أَتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النساء أو أكننتم, أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرِصْمَا فَرَضْتُمْ إلَّا إلَّا أَيْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاح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 فإن خفتوا فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه وصيّا لأزواجه متاعا متاعا إلى الحول غير إخراج اِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ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 والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو تملكا قالوا لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال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 وقال لهم نبيهم إن آيت ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربك فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون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 قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة, من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولمَّا دَرَزُوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ولمَّا دَرَزُوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ونصرنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله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 ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيانات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بين فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من الشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال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 ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى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 أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها فإن لم يصبها وابلٌ فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون لهم جنة من نخيل وأعشاب من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم ولستم بآخره إلا أن تغمض فيه واعلم أن الله غني حميد الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشة. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 للفقرة الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعوا نضربا في الأرض لا يستطيعوا نضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا من التعقّف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذرونا بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ممن ترضعون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكّر فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يبش شهداء وإذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصت عند الله وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارا حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد لبئت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة